بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد